يا رب النار أنا ياربك تسيرا ما أضبط وأنت تقول ارجعوا إلي فأرجع إليك تقول ارجعوا إلي فأرجع إليك وأنا قلت أصلاف من هذا الأمر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 ارجعنا يا رب سنرجع أرجعنا يا رب إلى خلالكم يا رب سنينا مجلة سيوجي كنون اند علينا في وقتك فلاح ارجعنا يا رب سنرجع أرجعنا يا ربي إلى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 لما تيجي تيه باخدك مليون على طول ان لو كنت ان لم تظلوك وانت انت بتقول انا اذا و انت اللي بتصدق الكثير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 وبغيه لما عرفت انكم تقولون الذي تقول في الانترنت اصلك في العالم ولم ميهم لكم امامكم راحوا ونقدموا الرب اللي قال لك لا تغيروا اكثر من كذا يا ويش نخليه لك وقلت في حين انتم كلنا نتحمل كل شيء لو كان لما كانك لا ما كان لا كانك معنا كانك لا كانك لا كانك من كانك لا نتوارف.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 واناثف فتاف في الفروه ان ليس عقلي قبول للزمان فكل ما يدركه فان كان له عاده من حدود صحهيه الاراده على الحر هل فلسفه يغرق في العلاقه في نقوله فراک می رات Franc باید دیگر ورکه پا بیگر خیم رومی خیمت دیگر تراποιیم هانشان که اید سرنان سِرنت ننستان شخمکت دیگر تراکه يا ريسك ربك تزخم على قوية الغرابة وضبط في الناس في حقية إراجتهم انا عارف ان تتقول لا أريد أن ترغمكم على عمل الخير صحيح لا تريد ان ترغمنا لكن ساعتنا ان احنا ناما بالكير ارشتنا تقول إن لم ترجعوا وتطيروا مثل الأصبار لا يمكن تدخلوا مرضوك الثمان ليس عاملنا إذن كأصبار فالصد يحتاج إلى من يحمله وإلى من يحتمل فيحملنا واحتملنا فالصد يحتاج إلى من يوشل ومن يغذيه فالشدة وغذينا